بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عليها فان.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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ من عليها فان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كل من عليها فان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> <تصفيق> وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كل من عليها فان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <laughs> وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كل من عليها فان.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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان كل من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ <تصفيق> فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ <كل> من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بِسْمِ <monitoring> اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عليها فان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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان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 <ترجمة> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عليها فان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 بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوارل من شات في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان